تأملي فصول هذه القصة اتصلت علي فتاة وهي تغالب دموعها فكنت لا أميز كثيرا من كلامها لشدة مكائها تقول في قصتها تعرفت على شاب لمدة سنة استمرت علاقتي معهم من خلال المكالمات واللقاءات وكان يحصل خلال هذه اللقاءات ما يحصل غير أننا لم نقع في الحرم أي في الزنا مع محاولتي لذلك كثيرا ولكنني كنت أغفر حتى جاء ذلك اليوم فاستسلمت له فوقعت معه بجرم العظيم تقول فخرج من عندي وكان الوقت ليلى وفي الصباح أفقت على الحقيقة المرة لقد خرج من عندي فرحا ضاحكا فحصل له حادث بعد خروجه مني بلحظات وفرق هذه الحياة اشتد بكاؤها فأغلقت السماعة وبعد لحظات اتصلت مرة أخرى فقالت بصوت متهدج ماذا لو كنت انا في مكانه ماذا لو كنت انا في مكانه ثم أردفت تقول ماذا أقول لربي إذا قدت عليه وقد كنت سببا في وقوع هذا الشاب في الزنا تحدرت دمعة من عيني وأنا أتصور حالها ولكنني استجمعت قواي فقلت لها يقول ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تأمل فرق خية بين هذه وبين قصة هذه الفتاة استيقظت ذات يوم وكان ضحى يوم الاثنين وإذا برسالة جوال تقول أدعو لصاحبة هذا الجوال بالرحمة فقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر ذي لوم اسمها فاطمة كانت تتصل علي للسؤال عن أمر الدعوة لله سبحانه وتعالى وكانت وفاتها فجأة شابة في الثلاثين من عمرها في ليلة وفاتها ضمت ابنة لأختها فنظرت إلى والدها وتحذرت دمعة من عينها فقد حرمها والدها من الزواج كما تقول أختها نامت حينما دخلت في غرفتها تلك الليلة استيقظت في يوم الاثنين وصلَّ صلاة الفجر وكانت صائمة جلست في مصلاها تنتظر طلع الشمس لتصلي ما كتب الله تعالى لها فسقطت ميتة عليها رحمة الله تعالى أتدلين ما آخر رسالة أرسلتها من جوالها؟ كانت آخر رسالة في جوالها رسالة أرسلتها تناصح فيها فتاة غارقة في لاوية اتصلت علي أفتها وطلبت منها أن تقرأ لي آخر رسالة أرسلتها من جوالها فقالت إنها أرسلتها لفتاة متبرجة ليلة وفاتها وبالتحديد قبيل صلاة المغرب ليست رسالة عشق وغرام أرسلتها إلى حبيب موهوم مزعوم لها ولكنها رسالة مناصحة وكان نص رسالتها ما يلي حبيبة الغالية أعلم بالخير الذي يملأ قلبك فلا تحريمين منه فنحل بحاجة إليه سأنتظرك ونور الهداية تملأ وجهك فها هي يدي مرفوعة لتصافح يديكي قبل أن ينادى لصلاة مغرب هذا اليوم فهلن بالآن إلى الله الرحيم الذي سيفرح بتوبتك وإقبالك عليه انتهت رسالتها رحمه الله تعالى وهذه الفتاة المدعوة الآن من الآخوات الصالحات المتزمات فقد ارتزمت بعد وفاة هذه الفتاة تأثرا بنصيحتها وتأثرا بهذا الموقف الذي مر عليها فلم تكن تتوقع أن هذه الأقصة فارق الدنيا بهذه السرعة ولكنها الدنيا فيا أخيه تأمل الفرق بين هذه التي كانت آخر رسالة جوال لها رسالة مناصحة لفتاة وبين تلك الفتاة التي كان سبب في إغواء ذلك الشاب في الزنا تذكر الآن ورددي قد تكون هذه آخر مكالمة لك فانظر منع مكالمتك قد تكون آخر رسالة ترسلينها فانظر منعها فاجعلها في سبيل الخير والدلالة عليه ولا تجعليها في سبيل الحرام لا تجعليها في سبيل الحرام لا تجعليها في سبيل الحرام لا تجعليها في سبيل